وَالْقُرُونِ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا கு அலிவல்தி முஃ காலல் மலஉள்ள வீனஸ்தக் பௌமி கௌமிள்ள வீண تُدْعَوْنَ لِمَنْ آمَنَ مِنْكُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ الصَّالِحَ مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَادُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ بِهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ إِنَّا بِمَا تَعْمَلُونَ إن لَقَادِرُونَ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَ دون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون